بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسنوا الوداع واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا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 واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه أشهر فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن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 لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا, وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى